صلاه القيام عذابكم الله اكبر ل ل ه أ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 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أ م ه امهاتهم ت ه إن أ م إ ل ا ا للا ولد ن ه م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 ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد ف ص ي ا ب شهرين متتابعين من قبل أ ن يتمس فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أ ل ي م إ ن الذين ي ح د و ن الله ورسوله كبتوا, كبتوا كما ب ت و ا ك كبت الذين من قبلهم وقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت بينات وان كافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ب ا ل ا س م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول و إ ذ ا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس ا ل م ص ي ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و م ع ص ي ة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون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 ما أ ف اتاكم الله القرى القربى واليتامى على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي من دولة, كي لا يكون دولة بين منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ر ح م ا ر ح ي م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ي ن ا ه ل ا ط س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م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 وان قتلتم و لننصرنكم والله يشهد إ ن ه م لكاذبون لئن أ خ ر ج و ا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا ا ل ب ا ر ثم لا ينصرون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 كإني أخاف ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ف ك ا ع ا ق ب ت ه أنهما م ا ف ي ا ل ن ا ا ر خ ل د ي ن ف ي ه ا و ذ ل ك ج ز ا ء ا ل ظ ا ل م ي ن ا ل ل ه أكبر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 ه و ا ل ل ه ا ل خ ا ل ل ق ا ب ا ا ر ئ ل م ص و ر ل ه ا ل أ س م ا ء ا ل ا س يسبح ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض ا ل ل ح أكبر, الله أكبر الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه ي موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تتخذوا ع د و و و ع د ك م أ و ل ي ا ء س ل ق و إليهم ب ا ل م و د ة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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا إ ل ي ك م ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم ا ل ق ي ا م ة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أ س و ة ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين آ م ن و ا معه إ ذ قالوا لقومهم إ ذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون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 ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إ ل ا قول ابراهيم لابيه الا قول ابراهيم لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء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 اهدنا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي و م ا ل م عليهم غ ض و و ب ل ا ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ن يا ي أ ه ا الذين آمنوا إذا جاءوا ف م ت ش ر و ه ن الهدى ل أعلم ب شركه ن ف إ دعويه ل م ت ن إلى ا غير لا ربحيه ل لهم ولا هم ح ل ل ن ن ذات و ه مضمون أن اجتماعي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 ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أ و ل ا د ه ن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و أ ر ج ل ه ن ولا يعصينك في معروف فبايعهن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 الله م و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا الله أكبر ل الله أكبر الله أكبر لله ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا ك و س ل ا ك ن م ي ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم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 الله إ ي ك مصدقا م لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 إ شركه ا ئ ي ل و الهدى ط ا ئ ف ف أ ن ا ا ل ذ ي شركه دعويه غير ر ب ح و ا ه ذات مضمون اجتماعي ل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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنين ل ر ح ا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله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 أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر خ ا ل د ي ن فيها و ب س ا ل م ص ي ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 والله ع ه أجر عظيم ف ا ت ق و ا ا ل ل ه ما س ت ط ع ت م و س م ع و ا و أ ط ي ع و ا و أ ف ق و ا خ ي ر اسماء ل أ ن ف ك ومن نفسه يوق شح و ل ئ ل ه م ا ل م ف ل ح و ن ى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 واللائي م و س و من النابلسي م م ح ي ض ن س ك م إن ر ت ت م فعدتهن ث ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ح ض ن و أ و ل ا ة ا ل أ ح ن ا ب ل ه ن أن ي للعلوم ا ل ه ي ج ن أمره ر س ا ذ ل ك أمر ا ل ل ه أنزله ل إ ي ا م ومن ي ت ق ا ل ل ه يكفر ع ن اسماء الله أ ا ل ح س ن ر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 م و س و ه ن م ن حيث س ك ن ت م من و ج د ك م و ل ا تضاروهن ل ت ض ي ق و ا ع ل ي ه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 وان الله قد احاط بكل شيء علما الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أيها النبي ل م تحرم م ا أ ح ل الله لك تبتغي م ر ض ا ة أزواجك ت ب ل س ي مرضاة للعلوم ا ل ل لكم ه م ا س ل م ا م ي الحكيم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 عسى ربه إ ن طلقكن أ ن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات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 عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله توبه نصوحا Um,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 ي ق و ل و ن ر ب ن ا أتمم ل ن ا نورنا واغفر ل ن إنك ا ع ل ى ك ل شيء قدير ا ل ل ه أكبر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 ف شركه م الهدى ف م يغنيا ن ع م ا شركه د ع و ي خ ل ي ن و ض ر ب ا ل ل ه مثلا ل ل ذات ي ن ن آ م و م ر ع و ن إذ ق ا ل ت رب م ا ع ن د ك ب ي ت ا الجنة في ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله